وَُوَشرَ الْ المُؤمنِنينَ الذين يعملون الصَّانِحَذََِّ لهُمْ أَجرد حَسَر م كثينَ فِيهِ أأَبداَا وَيذِر الذينَ قالُوا التَّخَذَ الللههُ وَلَدَا بلَهُم بِهِ مِن إِلْمِ وَل لِعَبائِهِمْ كَبَتْ كَِمَذا تَخرُرجُ م مننْ أَفْواهِهم إ يَقولُونَ إلَّا كَذبَا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَلَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا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 فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, هشيما تذروه الرياح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 أَشْهَدُ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ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 بِمَا كَانُوا يَسْعَوْنَ عَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَاهُ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا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 انطلق حتى اذا اتى يا اهل قريتي لاستطعم اهلنا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 اولئك الذين كفروا بايات ربه ورقايه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا